الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم لكم هذه الماده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين قدوتنا قدوة مميزة جمع بين أكثر من موهبة فهو إلى كونه المجاهد فقد كان العابد وإلى كونه القارئ فقد كان العالم والفقيه وهو صاحب الهجرتين هاجر إلى الحبشة ورجع إلى المدينة ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب ابن شمخ ابن فار ابن مخزوم ابن صاهل، ابن كاهل ابن الحارث، ابن سعد ابن تميم ابن مدرك، ابن إلياس ابن مضر وهو لا ينتسب إلى فهر فليس قرشي ولكنه هذيلي وكانت هذيلي حليفا لبني زهرة. عبد الله بن مسعود اسلم قديماً, قديما وكان يقول عن نفسه ولقد كنت سادس سته في الاسلام كان في يوم من الايام يساوي رقم ستة في الاسلام وسبب اسلامه رضي الله عنه قال كنت ارعى غنما لعقبه بن ابي معيط فمر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر فسألاني لبنا فقلت لهما إني مؤتمن، وبالتالي منعهما اللبن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شات لم ينز عليها فح, فح, فح, فح, فح, فح فأشار إلى واحدة فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ربه على ذرعها ودعا فيتر اللبن ثم حلب وشرب ثم دعا على الضرعي أو وضع يده على الضرعي فقالوا صح فعاد كما كان فقال المسعود للنبي عليه الصلاة والسلام علمني ما قلت الحاضر شنو يتقل قال إنك غلام معلم أزود من يوم منجر قال له إنك غلام معلم والحديث في المستر قال له أنت وذهب النبي عليه الصلاة والسلام بدأ ابن مسعود يفكر رضي الله تعالى عنه بعقله الثاقب في الذي حصل وادهشه الأمر حتى أسلم لكنه يوم أن أسلم أسلم إسلاما مميزا عرف عبد الله بن مسعود على سائر الصحابة وامتاز عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أُزِلت وليسمعه من ابن أم عبد وفي رواية من احب أن يقرأ القرآن غدا كما أنذن فليقرأه على قراءة ابن أم عبد يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لنا عبد الله المسعود إن قريش لم تسمع كلام الله ما سمع القرآن ولم يسمع قريش القرآن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم انا أسمعهم وكان ابن مسعود ضعيفا في بنيته, بنيته وفي, وفي جسمه, جسمه قال انا اسمعه, أنا أسمعه فقال الزبير قلت له نريد رجلا له في مكة, في مكة منعه, منعه, منعه شوف اي ظلماء قرش في مشكلة, مشكلة عبدالله سعود ما قرش هو يلتقي مع قريش في مدركة وقلنا ان قريش هو, هو فهر فليس في نسبه قريش وكان حلافاء لبني زهرة وبني زهرة من قريش فقال يا أخي زولي كن عنده ظهر، قال لا إن الله سيمنعني وقف ابن مسعود أول من صدع بالقران بعد رسول الله في مكة واختار وقت الضحى حيث تجتمع قريش عن بطرة أبيها فوقف وقرأ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان إلى الآيات يقرأ قريش وقفت بره من الزمن مشدوها مستغربه الدهشة قتلتها والمباغه اعجزتها فقاموا إليه وضربوه حتى غشي عليه بعد ذلك دخلوا القرشيين المسلمين ومنعوه وأخذوه إلى داري إلى داري بل من أرقم فقال لهم لو شئتم لعدت ثانية بكرة مرد من قلال اليوم قالوا قالوا لقد أسمعتهم ما يكرهون خلاص كفاية الناس دين سأتسمعوا كلام الله وكلام الله سمعتهم الثاني خلاص هكذا أسلم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أبو موسى الأشعري والحديث في البخاري وعند النسائج السنن قال لقد جئت مهاجرا من اليمن وكنت أظن أن عبد الله بن مسعودة وأمه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يدخلون ويخرجون هم ما عارفهم سعودة جنس شنو قال واحد من, من, من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة احتكاكي لذلك جاء في الصحيح مسلم وقف ابن مسعود يطرق الباب فقال له إذنك أن ترفع الحجاب فقط الرسول ما بيستأنذ بس قال الرسول قال لي بس ترفع الحجاب بيجي إدمك خش مال رجع بس, بس. إدمك أن ترفع الحجاب وفي رواية إذنك أن تسمع سوادي والسواد هو الشخص نفسه تقول حتى يفارق سوادي شن سواده أو المساور قال لي بس كان سمعته إذن كان سمعته صوت بالراحة بس سمعت السيوول ده تخش طواني والله جدو الدميزه بس كبيرة القص عبد الله مسعود قدومهيزه كبيره جدا كان الصحابه يسمونه صاحب السواك والسوان لانه كان كثيرا ما يحمل نعله سواكه دائما ترقصا النعاله وشايب بسواكه في يده طواني فالصحابه مسمينه كانوا صاحب السواك والسوان الذي اذن له بمجرد سماعي حركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فلا يطرق ولا يستأذن مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وهو يقرأ القرآن ومعه أبو بكر وعمر يخذ حاجه عجيب وحرص قاعد يصلي في الليل قيام الليل براو فاستفتح بالنساء قال أبو بكر وعمر يفصلها تفصيلا قراية قراية مجيئة لا يمجيها فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه حتى ركع ثم قام يدعو أول ما وقف ذال يدعو قال عليه الصلاة والسلام سلتعطى يقول الصحاق لي اتنين دين أنه سعودنا ما, ما سعود هم بعيدين منه يسمعوه بعيد لما ذال يدعو الرسول قال سلتعطى قال بالصوت خافر وبكره عمر سمعوه فقال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك محمد في جنان الخلد الله داو سل قط قام ساس وما ادى فذهب يتسارعان ويتسابقان ابو بكر وعمر لاجل تجيره فوجد عمر ابا بكر خارج من ابن مسعود وقد بشره قال له والله قلت وتكيدها وحصل كده وحصل كده يقول مسروق ابن أجدع, أجدع, اجدع الهمداني أجدع شيخ التابعي في عصره شاممت يعني جالست وخبرت علم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته في سته عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وابي وزيد وابو الدرداء بل اعلم الصحابه قال فشاممت السته فوجدت العلم ينتهي الى اثنين علي وابن مسعود, مسعود. ازد عالم حيني علم حيني جد. جد. ابو موسى الاشعري قال, قال. سئلت في مساله في الفرائض فافتيت فيها, فيها. فغلطني ابن مسعود, مسعود. وكان الحق معه فقلت, فقلت للناس لا تسالوني وهذا الحبر موجود قال ابن مسعود حي انت رسول عالم عالم, عالم, عالم مكمل أرسله عمر بن الخطاب إلى عهد الكوفة وقال لهم إني خطاب آثرتكم خطاب بابن مسعود كنت أريد قربه لي وإني آثرتكم به. فاحفظوا له حقه بل بل قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي وصححه الالباني اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وتمسكوا بعهد ابن أم عبد تمسكوا بعهد ذو المستقيم سديد تمسكوا بعهد ابن أم عبد وقال رضيت لامتي ما رضي لها ابن أم عبد قال الشر رضاة مسعود للأم أنا رضي وخلص والله زلد. الزلد والله محل تبجي الزول الزلد عالم عالم ومجيح يا أخي ناداه في الصحيحين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عبد الله اقرأ علي القرآن قال أقرأ عليك القرآن وعليك انزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فاستفتح بالنساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف, فكيف اذا جئنا, جئنا من كل امه بشهيد, بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين يوز كفروا وعسوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث, حديث قال مسعود وانا أقرأ فسمعت يقول حسبك فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان الدموع يبكي يا مسعود قال للرسول عليه والسلام فبالتالي أصبت ما فيه كلام كان بمسعود عظيم البر أخمش الساقين وأخمش الساقين في ساقه خموشة أي نحافه ولذلك قال علي أمر المسلم مسعود أن يأتيه بقليب أراك فتعلق في الشجرة فظهرت خموشة ساقه فضحك الناس قال أتعجبون من ساق بمسعود مسعود هي اثقل عند الله في الميزان من جبل احب والحديث في المسند باستاذ صحيح اثقل في الميزان من احب هو الذي قتل ابو جهل ونال قول قتله ولكن اجهز عليه بعد ان اثخنه ابناء عفراء جاءه ابن مسعود وصعد على صدره وقتله وجز راسه جز رأس أبو جهل وقال له ابو جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم ابو جهل ذاته زول مجرم مجرم هذه عليه عبد الله بن وقد شهد بدرا وكل المشاهد ابن أمي عبد من بعدي. اخذت توجيه واضح مش لنا لنا درس رحابة كان بمسعود معظما للسلم قال الذين عاصروه كان إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتفخ اوداجه وتتحلل أزرار قميصه وتغرورق عيناه بالدموع يخاف الا يروي الحديث بنصه فبعد أن يقول الحديث بفاق يقول بفاق أو كما قال أو مثل ما قال أو نحو, نحو مما قال وكان لابن مسعود ابن اخ, أخ يرمي, يرمي بالحصى يضعها بين أصابعه ويرمي بالحصار فجاء مسعود وقال له لا ترمي فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تنكوا عدوا ولا تصيد صيدا وإنها تفقأ العين وتكسر السن فسكت الغلام بعد قليل وجده يربي قال له ابن مسعود أقول لك قال رسول الله وترمي والله لا أكلمك بعد اليوم أبدا قال الله ما أتكلم معك وجد ابن مسعود رجلا اسبل إزاره قال أبدا قويلة فقال ارفع ازاره فخال الرجل لعبد الله بن مسعود أنت أيضا يرفع إزارك قال ما ترفع برضو مالكتا. قال أنا في ساق حموشه وانا, وأنا الناس. الناس. مرتجي. الناس حكي حكي ام الناس ضربتني الناس تقولوا شاف قرعه عندهم قرعه جديده المصلين يوعد يعاين في القران فالراجل مساحت عمر للخطاب قال له عمر بعد قال له كده قال له كده قلت له فضرب عمر الرجل قال اترود على عبد الله بن تسرد ترد على عبد الله قال له يا اخي والله عبد الله ده كان مبدل وكان معذب في, في وسط الصحابة وكان جلينا، وكان, وكان الصحابة يشهدون له، كان عمر إذا راه اجلسه بقربه، وضحك وتهلل فإذا ذهب يقول كنيف ملئ علما، كنيف دراء إتم ابن سعود دراء ملئ علما، والله إخواني ابن سعود يا, يا السلاف أعجبتني كلمة عند ذهب، قال رحمه الله من أذكياء العلماء. مش عالم ساكت، ساك. فن العلماء من الكياء العلماء توفي عبد الله مسعود وقد شهد اليرموك وكان يوم اليرموك على النفل، والله يا طويل الحج نتكلم عنه برابس، بالمناسبة مع ركّة اليرموك من معارك التاريخ الفرسية، تعرف جو مئتان وأربعين ألف من الروم، أصلًا أرسل أبوك صديق عقد لواء لابي عبيدة وجعله أميرًا على أمراء أجنادي. الشام يزيد بن أبي سفيان بن حر, حر, حر, حر وسرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص وعقد اللواء لأبي عبيده, عبيدة الروم قيصر الروم قال لهم اخوانا ما في داعي خوش مع الناس دين وادعوهم وصالحوهم فقالت الروم لنوردن الخيل ولنشغلن أبا بكر والله قال لنا نخلى ما بكر اتبعوا ميتين وأربعين ألف وجمد المسلمين لا يكادوا يجاوزوا العشرة على فقال أبو بكر الصديق لأشفين وساوسهم بخالد قال منجموا؟ منجموا؟ رسل لي رسل العراق قال ايكي على الشام وبقاوا أمير عليهم كلهم وتحرك خالد إلى الشام ودخلوا في معركة سميت بمعركة اليرمو الروم سبع كل سبع مربطين جو سمج ما معرك فاصلة قال أهل السير الحمد لله بالفاية. الذي جعل الروم على هذا فإنهم إذا قتل أحدهم جرجر إخواله حتى في وادي يعني في وادي حتى ردم الوادي بهم فداستهم سنابك خيور المسلمين فمات منهم خلق كثير الحمد, الحمد لله انت قيلوا من دي الصحابة قتلوا الناس ذلك كثير خزتوا جاب الناس للعلوم شنود مالك ما ناس ينجموهم مالك ما ناس, ما ما ما ناس خالق الوليد فشيل اليرموك وكان على النفل النفل يعني شنود الغنائم الأنفاء عبدالله مسعود توفي رضي الله عنه سنة ثنتين وثناثين من الهجرة النبوية في خلافة عثمان ودفن رضي الله عنه بالمدينة دخل عليه عثمان رضي الله عنه وهو على موته فقال له مما تشتكي يا عبد الله قال أشتكي ذنوبي قال قد رجله عندي صداع عندي قرحة قوس قوس عندي مسراه متعبني عندي قال له أشتكي ذنوبي قال وماذا تشتكي يجيب لك شنو قال أشتهي رحمة الله يخدر ذلك إجابات حق زول العالم حق تعالي أشتهي رحمة الله فعبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه دفن في البقيع وصلى عليه عثمان وقيل, وقيل أنه صلى عليه الزبير ابن العوام الا رحم الله ورضي الله عن ابن ام عبد صاحب, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه حليثة بن اليمن ما رأيت وحدا أشبه دلا ولا هديا ولا سلسل من عبد الله بن مسعود ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن له عند الله زلفة وحسن مآب عرفوا أن أغلب زعود دبرو وبذلك طويض السفحة عن من عظماء تاريخ المحل. وعن علم من اعلامنا اسلفت أنه كان صاحب مواهب متعدده اسال الله تعالى ان يتقبل منا واياكم اجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا